Sümba yedib Allah min بعدi zâlik المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنرون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 ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم فرهبان سيحمننا الريم